الدرس الثامن والعشرون بعد المية من الجندان في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام والرسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد أخذنا الحرف الثالث عشر من أحرف المعاني الرباعية وهي ساطع عشر حرفا وهو لعل وأخذنا الحرف الثالث عشر وهو لكن وأن المراد رحمه الله تعالى لما هذا هو الحرف الخامس عشر من الحروف المعاني الرباعية. قال حرف الله ثلاثة أقسام. الأول لما التي تجزم الفعل مضارع وهي حرف نفي تدخل على المضارع. هذه حرف باتفاق هذه ما فيها خلاف. قال فتجزمه وتصرف معناه إلى المضي. تقلب معناه. أما لفظه فهو مضارع. لذلك تسمى حرف نفي وجزم وقلب. قال وتصرف معناه إلى المضي تصرف معناها تقلب معناه إلى المضي خلافا لمن زعم أنها تصرف لفظ الماضي للمبهم هذا بعيد وتقدم ذكر الخلاف في لم فلا حاجه لإعادة تقدم في الحروف الثنائية تقدم في الحروف الثنائية قال فإن الكلام عليهما واحد وتقدم ذكر الفروق التي بين لم ولما واختري في لما فقيل مركب من لم وما وهو مذهب الجمهور قيل بسيطة والراجح أنها لا أنها بسيطة الأصل في الحروف البساطة عدم التركيم الأصل في الحروف هو البساطة وعدم التركيم ولا يقال بتركيب الحرف إلا بدليل إلا بدليل فالاقدام على القول بتركيب الحروف ليس عليه ليس عليه حجة ليس عليه حجة ما, ما معنى بسيطة مسموعة من غير تركيب مسموعة من غير تركيب تقدم ذكر الخلاف في لم صفحة ستة وستين مائة الذي يريد باب الفائدة جميل صفحة وستين قال الثاني الثاني لما التي بمعنى إلا ولها موضعان احدهما بعد القسم نحن نشدك بالله لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا وعزمت عليك لما ضربت كاتبك صوتا قال, قال الرجل قلت له بالله يا ذا البردين لما, لما غثنت نفسا أو اثنين لما غثنت نفسا أو اثنين وغنث شرب ثم تنفس قالوا هو كناية كناية عن جماع طيب هذه لما بمعنى إلا قال وثانيهما بعد النفي ومنه قراءه عاصم وحمزه وان كل وإن كل لما جميع الذين محضرون اي الا جميعا لدينا محضرون وان كل وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا أي وان كل ذلك الا متاع الحياة الدنيا وإن هنا بمعنى ما إن ان هنا في الايتين بمعنى ما على هذه القراءه يعني ما كل الا جميع الذين محضرون ان بمعنى ما النافيه في الايه الاولى وايضا في الايه الثانيه ان بمعنى ما النافيه وما كل ذلك الا لما متاع العله وما كل ذلك الا متاع الحياه الدنيا اي ما كل ذلك ما كل ما كل ما كل إلا جميعا وما كل ذلك الا متاع الحياه الدنيا يعني هذا التفسير يبين ان لما ان عين بمعنى ما ولما بمعنى الا قال ولما التي بمعنى الا حكاها الخليل وسيبويه والكسائي وهي قليله الدور قليله الدور في كلام العرب قولها قليله الدور هي كلام العرب الدور هنا بمعنى الاستعمال هذه من الفضل المتقدمين يقولون الدور ويريدون الاستعمال يريدون الاستعمال وهذه فائدة. قال فينبغي فينبغي ان أن يقتصر فيها على التركيب الذي وقعت فيه. قوله في ينبغي أن يقتصر فيها على التركيب الذي وقعت فيه يعني على المسموع يعني على المسموع يعني على المسموع. قال وزعم أبي القاسم الزجاجي أنه يجوز أن تقول لم يأتني من القول لما اخوك ولم أرى من القوم لما زيدا يريد إلا أخوك وإلا زيدا قيل وينبغي ان أن يتوقف في إيقاثة ذلك حتى يريد في كلام العرب ما يشهد بصحته الشاهد أنه أغلب النحاء يحبذون الاقتصار على السماع وهذا هو الذي ينبغي أن يوقف عليه ومن قاس لابد أن يقيس على ماذا على الأسلوب المسموع لا يأتي في غير ان التي بمعنى ما لا يأتي بناف غير ان التي بمعنى ما ولا يأتي يعني ب ب ب ولا يأتي بلمة إلا بعد قسم يعني يستخدم لمة في موضعين بعد عين النافية التي بمعنى ما وبعد القسم فيستخدمها في موضعين على ما سمعت قال الثالث لما التعليقية وهي حرف وجوب لوجوب وبعضهم يقول حرف وجود لوجود بالدال والمعنى قريب وفيها مذهبان أحدها أنها حرفها مذهب سيبوي والثاني ظرف بمعنى حين وهو مذهب بعين الفارسي وجمع وجمع, وجمع ابن مالك التشهيل بين المذهبين طيب من القائلين أنها بمعنى حين هذا ترجيح الشيخ رحمه الله تعالى أنها بمعنى حين فقيل له في عاملها قال عاملها مقدر متوسع فيه كما يتوسعه في بقيه الظروف والتقدير واذكر لما واذكر لما واذكر لما قال يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها قال وجمع ابن مالك التسهيل بين المذهبين فقال إذا ولي لما فعل الماضي لفضله معنا فهي ضرب بمعنى إذ فيه معنى الشر قال الحرف حرف يقتضي فيه ما مضى وجوبا لوجوب وصريح ما ذهب اليه سيبويه انها ماذا انها حرف هذا ترجيح المرادي وجمع من النحاه جمع من النحاه من ابن النحا هشام قال لاوجه أحدها انها ليس انها ليس فيها شيء من علامات الاسماء والثاني انها تقابل لو تقابل لو وتحقيق تقابلهما انك تقول لو قام زيد قام عمرو ولكنه لما يقم ولكنه لما يقم لم يقم والثالث انها لو كان ظرفا لكان جوابها عاملا فيها كما قال ابو علي كما قال بعض و ويلزم من ذلك ان يكون الجواب واقعا فيها لأن العامل في الظرف يلزم ان يكون واقعا فيه وأنت تقول لما قمت امسي أحسنت إليك اليوم وقال الله تعالى تلك القرى أهنك لهم لما ظلموا تقدم ظلمهم وتأخر إهلاكهم والمراد أنهم اهلكوا بسبب ظلمهم فكان الظلم ما هو الظلم نتيجة مسبب يعني الإهلاك نتيجة ومسبب والظلم ما هو سبب والسبب مقدم على المسبب بالإجمع السبب مقدم على المسبب بالاجماع بمعنى ان العله مقدمه على المعلول بالاجماع السبب مقدم على نتيجته بالاجماع ما هناك خلاف قال لان ظلمهم متقدم على قال لانهم اذا لا انهم أهلكوا حين حين حين ظلمهم قال لأنها ظلمهم متقدم على إنذارهم وإنذارهم متقدم على إهلاكهم الرابع أنها تشعر بالتعليل كما في الآيات المذكورة والظروف لا تشعر بالتعليل وبهذا استدل ابن عصر على حربيتها والخامس أن جابها قد يقترب بإيد الفجائية كقوله تعالى فلما فلما جاءهم بأياتنا إذاهم منها يلحقون وما بعد إيد الفجائية لا يعل فيها قبلها وقول السيبوي هو الأقرب للصواب وهو الراجح أنها حرف لهذه الاعتبارات قال وعلم أن لما هذه لا يليها اي لا يتبعها إلا فعل ماض مثبت أو من في بلم وقد تزاد عن بعدها فقوله تعالى فلما أن جاء البشير هنا أن ما هي صلو تأكيد وجوابها فعل ماض مثبت نحو لما قام زيد وقام عمر أو من في بماء نحو لما قام زيدا ما قام عمر أو مضارع من في بلم نحو لما قام زيدا لم يقم عمرا أو جملة اسمية مقرنة بيد الفجائية كما تقدم وزاد ابن مالك في التسهيل أن جوابها قد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء وماضي المقرون بالفاء وقد يكون مضارعا قال الشيخ أبو حيان بحيان على صاحب البحر المحيط وللعجب للعجب انه تعصب لسيبويه سيبويه من اهل السنه سبب انحرافه الى الاشعريه كان من تلاميذ شيخنا التميمي على العسل ذات يوم من الايام وكان في قلب كان في قلب ابي حيان اقلال لسيبويه جدا عنده سيبويه حلامي اذا قال الحلامي فصدقوها فان القول ما قال حلامي يوم من الأيام شيخ الاسلام ابتامي يذكر مسائل وانتقد شيبوي في بعض الأمور أبو حيان عنده هذه قاعدة يعني قاعدة حذامي فيعني أساء في الخطاب فقال الله شيخ الإسلام إن في, إن في كتاب سيبويه ثمانون خطأ ثمانين خطا لا تعلمها أنت ولا سيبويه أما سيبويه لو كان يعلمها ما كتبها وأما أنت كيف تعلمها وأنت عندك قول سيبويه يعني لا يرد فقام أبو حيان من ذلك الحين وكان قد نصر السنة وكتب أبلغ قصيدة في ملك الشيخ الإسلام كتب أبلغ قصيدة في ملك الشيخ الإسلام وذهب وخرج من حلقة الشيخ خلال السلام وذهب إلى حلقة السبك ومات اشعريا جلدا طيب ابن تيميه من أهل السنة وصيبه وإيه من أهل السنة والهلك بينهما المتعصب أو الحيان يعني صار أشعريا والله المستعان مثل هذا هذا من العقب اهلا نحن يقلون لأنه كثير ما تعرض لاعراب القرآن وبيان الوجوه الإعرابي فيه قال أقال الشيخ أبو حيان ولم يقم دليل واضح على ما ادعاه وقد ذكرت ذلك في التسهيل قال ويجوز حذف جواب لما ندلاث عليه قوله تعالى فلما ذهوا به واجمعوا الايه معنى أجمع عزموا معنى اجمع هنا عزموا الايه ايف ايف فعلوا ما اجمع عليه قالوا واوحينا اليه والقواب يجعلون اوحينا قواب لما والواو زائده والكوفيون يجعلون اوحينا قواب لما والواو زائده ما في سوره يوسف قال تنبيهن الفرق بين أقسام لما الثلاثة من جهة اللفظ أن الجازمه لا يليها إلا مضارع ماضي المعنى والتي بمعنى إلا لا يليها إلا ماضي الله ومستقبل المعنى والتي هي حرف وجوب ليجوب لا يليها إلا ماضي اللفظ والمعنى أو مضارع من في بلم والله أعلم وهذا يعتبر من أحسن الفروق العلمية هذا يسجل ولو أن الأخ يغتبه في مذكرته الشخصية ويحفظه هذا من الأمور المهمة جدا والفروق النادرة في كتب إهل العلم وقل من ينبه على هذا مثل المرادي قل من ينبه على هذا غير المرادي والله المستعان غير من شاء الله إلهما سأقوم الله خيرا